الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد في الأسبوع الماضي كنا بنتكلم عن رموز التيار الليبرالي والمفكرين الذين يعني رواجوا لهذه الأفكار في بلادنا وأوائل من ظهرت على أيديهم هذه الأفكار في ديار المسلمين كان في مقدمة على أن الحملة الفرنسية والاحتلال الفرنسي لمصر كان في محاولة لبث هذه الأفكار مع حملة نابليون لكن المسلمين يعني تصدوا لها بعلمهم بمقاصد وخبث اهداف هذه الحملة الفرنسية لكن أتينا من بني جلدنا ممن يتكلمون بألسنتنا فكان من أوائل من نشروا او دعو الأفكار الإبرالية في العالم الإسلامي خصوصا في مصر الأزهاري رفعه رفع التهطاوي الذي رفق أول بعثة علمية مصرية إلى فرنسا رسلها محمد علي ثم بعده جاء علي مبارك وجهوده في تغريب او إدخال النظم الغربية على التعليم المصري أو ما يسمى بالتعليم المدني أو العلماني لأنه في ذلك كان يطلق في مقابلات التعليم الأزهري يعني التعليم الدين ثم بعد علي مبارك جمال الدين الأفغاني الشخصية الغمضة الشخصية الجدلية وتلميذ جمال الدين الأفغاني محمد عبده الإمام الذي تولى منصب إفتاء في مصر وكان عنده تأثر شديد بدعوات او أفكار جمال الدين الأفغاني ثم بعد ذلك قاسب أمين صاحب دعوة تحرير مرأة وكتابه المرأة الجديدة وكتاب تحرير المرأة وبعد كده وقفنا عند أحمد لطفي السيد الملقب زورا بأستاذ الجيل النهاردة نبدأ نتكلم عن واحد من هؤلاء رموز الليبرالية واحد اسمه منصور فهمي أحد أبرز رموز التيار الليبرالي ولد في الدهلية تلقى تعليمه العالي في جامعة داريس عايزين نشوف كده القسم المشترك الأكبر بين هذه الرموز الليبرالية أن تجد عنده تأثر واضح بالأفكار الغربية إما بالدراسة والحصول على بعض الشهادات العلمية هناك زي طاحسين وزي منصور فهمي يحصل مثلا على الماجستير او الدكتوراه من جامعة غربية وبالذات في فرنسا فيصبغ بهذه الصبغة ويفتن به نقش رسالة الدكتوراه عام 1913 بعنوان حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها بإشراف المستشرق اليهودي لفبريل فتضمنت نقداً واسعاً يعني رسالة الدكتوراه بتاعته تضمنت نقداً واسعاً لأحوال المرأة في المجتمع الإسلامي ولموقف الإسلام من المرأة ونهج فيه منهج النقد المتحرر من الالتزام بقدسية الوحي في تفسير القرآن والحديث النبوي الشريف وفقاً لمناهج المستشرقين يعني مثلاً حاجة تبقى يعني تب في الدين من أحكام الإسلام في الكتاب والسنة مثلا وينقضها يقولك إن ديات مثلا من تميز ضد المرأة لما نيجي مثلا نتكلم على مسألة الميراث وإن المرأة ترث على النصف من الرجل فدي مسألة قطعية في القرآن وفي السنة وبإجماع العلماء ما عندوش مشكلة خلص نوعه ويناقش أوضاع المرأة في المجتمعات الشرقية وفي المجتمعات المسلمين يقولك ده من إيه من صور التمييز ضد المرأة بحرمانها جزء من حقها في الميراث مثلا أو غير ذلك رسالته أو الرسالة يقدمها مصري في علم الاجتماع عاد إلى مصر ليعمل أستاذا بالجامعة المصرية لكن أخرج منها بعد حوالي ستة أشهر عندما نشرت الصحف مقتطفات من رسالة الدكتورالة التي كتبها بالفرنسية ولم يحاول إطلاقا إعادة نشرها بالعربية لأن الرسالة بتحمل أفكار مصادمة لثوابت الدين بعد فصله من الجماعة بست سنوات عدل يعمل في الجماعة المصرية يعني هو فصل بسبب أرأه تبعد ليه مش بس عدل الجماعة لكن ده تولى عمادة كلية الأداب بالجماعة المصرية ثم مديرا لدر الكتب ثم مديرا لجماعة الأسكندرية واحدة تقاعد ثم توفيها بالقاهرة كان عضوا في جماعة السفور الجماعة اللي كانت بتحارب الحجاب و وأحكام الشرع الإسلامية في ستر المرأة ومثل هذا كانوا يطلقوا على نفسهم جماعة الصفور واشترك في حزب الحزب الديموقراطي المصري من أبرز كتاب جريدة السياسة في نهاية العشرينيات من القرن الماضي الميلاد الماضي أعاد الدكتور منصور فهمي نظره في كثير من قناعاته الفكرية فبدأ يبدي تفاهما لحقائق الإسلام بعيدا عن المفاهيم الاستشراقية التي نشأ عليه وخيمت على فكره في شبابه اللي المفاهيم الاستشراقية واثر ظهر أثر ذلك في مقالاته الصحفية ونشاطه في الفكر العام وده احنا يعني ما بنيجي نتكلم على اراء مفكر او واحد من هؤلاء احنا ما بيبقاش انتقاد للشخص يعني احنا نتكلم مثلا على طه حسين ونقول لك ان طه حسين تاب من بعض ارائه احنا توبته دي بينه وبين الله تمام احنا بنتكلم على كتب اللي نشرت واللي بيعتنقها بعض الناس وما زالوا بيغددوه ماشي يعني كتابات طوال حسين وأفكاره وكتابات غيره من, المف... من رمز هذا التيار هي اللي تعنيه لكن الشخص نفسه كيف مات وعلى ماذا مات الله أعلمه بحاله بالأمس قتل الدكتور رمضان صعيد البوطي أعلمتم هذا الخبر هو قتل في تفجير أمس ماشي دكتور البوطي قتل في تفجير يعني قتل في عملية يعني تفجيرية أمس والدكتور البوطي يعني رجل له طريق طويل ورجل عمر عمرا مديدا وكان ليه جهود في خدمة العلم وجهود في نشر الدين لكن احنا لنا الظاهر يعني الظاهر ان الرجل كان مؤيد للنظام السوري الغش وأصدر الفتاوى وكان بيتكلم بالكلام الذي يبيح لبشار الأسد سحل الشعب السوري وقتل الثوار وقتل عامة الناس كان بيقوله أن دول خوارج على الحكومة الشرعية وكان بيقوله أن دول دول فيعني سبحان الله يعني, والله يعني أنا الخبر والله العظيم وقع عليك الصعيق مش شفقة عليه ولكن خوفا أن الرجل لا يعمل بعمل الأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب عمل عم أهل النار فيدخله سبحان الله رجل يعني كان ليه مشاركات وليه كتب يعني أنا, أنا واحد من الناس يعني تتلمزت على بعض كتبه في باب, في باب السيرة يعني ليه كتاب اسمه فقه السيرة كان نزل بتحقيق الشيخ الألباني وكتاب طيب يعني درسته فترة من فترات حياتي يعني وله جهود في خدمة الدين وكان بينه وبين الشيخ الألباني يعني مشحنات ومواقف يعني لكن كنت يعني يعني حزنت بصراحة لما يعني ختم له بهذه الخاتم أحد الأخوة المعلقين بالأمس يعني بيقول أنه هو في نهايات حياته مش نهايات حياته يعني هي دي نهايات حياته لكن في الأيام الأخيرة كان بدأ بسبب وحشية النظام في قتل الناس وكده بدأت تتبدأ المواقف ما نعرفش إحنا لنا باللي كان ظاهر على الكاميرات واللي كان بيطلع قاعد جنب بشار الأسد وبيبارك أعماله وبيقول له أنت رئيس الشرعي ودولة كلهم إيه مرتزقة وكل دول مخاربين ويجوز وكان بالفتاوى بتاعته بيضف الشرعية على جرائم هذا النظام الوحش وأخشى ان تكون دماء الآلاف من السوريين في رقبته فإحنا لنا بالظاهر قبل ما يموت بقى ما تبش الليلة اللي مات فيها الساعة اللي مات فيها دي حاجة بينه وبين الله إحنا لنا بالظاهر الظاهر أن الراجل ده العدة أشهر الأخيرة كان معولا في قتل الشعب السوري فيعني أفضل إلى ما قدم ماشي؟ فنفس الكلام هنا هو بيقولك إن منصور فهمي وطاح حسين هنيجي بعد شوية إنه هو تغيرت كثير من قناعاته وأفكاره ونفس الكلام ده بيقولوه على نجيم محفوظ يعني نجيم محفوظ مثلا لك ده إيه ده فعلا فأخ حياته كان مش راضي عن كثير من كتاباته السابقة أنا ميجي دعوة أنا ليه كتاب رواية أولاد حريتنا بتنطبعنا وبتنطبعش؟ مطلوعة الوقت في دور الشروق بتنزل وبتتنشر الرواية الأزه فيها تصوير للإله وللأنبياء ويعني وال... وتص... و... و... تقرير الأزهر منشوره معروف خلاص بداية أنا جيب محفوظ قال أنا معدتش رادة عن الرواية ولا رادة أنا مليش أعمل أنا ليه الرواية ده إيه اللي هي أولاد حارتنا اللي خد عليها جايزة نوبل الأزهر الشريف نفسه قال ان الرواية دي لا يجوز طبعها وعلى كاتبها التوبة إلى الله عز وجل ووا ووا ونص نص قرار وده مش رأي واحد في الأزهر ده تعملت لجنة مخصوص لجنه من الازهر من كبار العلماء عشان تحكم في هذه الروايه فعني عايزين يبقى بيضيع الحق بين طرفين ناس النهارده تطلع بورع بارد كده وورع كاذب اذكروا امحس ان موتكم ما تتكلمش عن خلاص مات ما تتكلمش انا مالي بيه أنا, انا ليه ابقى افعاله وواحد ثاني بقى بيظهر الشماته الايه لا احنا العباد افضوا على ما قدمه أما أنا, أما أنا فليع الحكم على المواقف وعلى الأفعال وعلى الأقوال المواقف والأفعال والأقوال أقول دي فيها كذا وكذا برضو من رموز التيار الليبرالي واللي أدخلوا هذا الطيار في مصر محمد حسين هيكل ده من تلميذ أحمد لطف السيد طبعا هو مش المؤرخ عراب النصرية المعروف اللي هو هيكل اللي بيجي في حلقات قناة الجزيرة وغيرها وعلى الفضائيات كمنظر تاريخي كده ورجل بيكلم في تاريخ مصر ويحكي عن الحقبة النصرية هيكل الأخير ده آخر واحد آخر حسنين هيك مهدستة اسم التاني محمد حسنين هيكل ده اسم محمد حسين هيكل ماشي التاني ده عراب النصرية النصري يعني هي عراب النصرية يعني هو ده اللي مروج لأفكار النصرية العفنة اللي, اللي ملأت البلاد فترة طويلة ولما ذهبت النصرية فضل هو برضو وأقصاه أنور السادات فترة وظهر على السطح مرة أخرى في, في, في الأيام الأخيرة بيحكي عن تاريخ البلاد بقى وكأنه يعرف الكواليس ومثل هذي فمن تناميز أحمد لطف السيد محمد حسين هيكل واحد آخر كان يعدل فترة طويلة من أبرز دعاة الليبرالية في مصر خاصة طوال رأساته لتحقيق جريدة السياسة أبرز منابر الفكر الليبرالي في وقتها ولد أيضا في الدقاهلية الظاهر أن الدقاهلية مطلعة كل الزبت فولد في الدقاهلية أكيد دا ليه سبب؟ انت صدقت ولا <تصدق> لا يعني هو فعلا فيه كثير من رموز الطيار اللي بغاليه كله ولد في الدقالق واحد أحمد لوت في السيد في السنبلوين منصور فهمي في شرنقاش ده أهلية محمد حسين هيكل ده أهلية يعني كثير يعني, يعني بصراح توفيعه كاشا ده من أبرز <تصدق> المهم درس الحقوق في مدرسة الحقوق بالقاهرة ثم سفر إلى باريس، حصل من السوربون على درجة الدكتوراه، برضو شوفوا القواسم المشتركة، ما بين إيه؟ رموز التاري الليبرالي، كلهم ماخدين الدكتوراه من إين؟ من فرنسي، من باريس، أي؟ وحصل من السوربون على درجة الدكتوراه في القانون، وخلال إقامته في باريس مفتح على الثقافة الأوروبية، فأعجب بها وتحمس لها حماساً كبيرا. بعد عودته لمصر، اتدرس في الجماعة لفترة قصيرة، ثم مرس المحاماة ونشط في ميادين في الصحافة كان له دوره في السيارة الفكر الليبرالي في مصر ترجم العديد من الكتب في الأدب والفكر الفرنسي خاصة الكاتب الفرنسي أناتول فرانس روج لأفكار الليبرالية من خلال بعض كتبه يعني زي جان جيكروسو وحياته وأدبه طبعا جان جيكروسو من أبرز المفكر الليبرالية من خلال كتاباته في جريدة السياسة التي تولى رئاسة تحريره لكنها في الثلاثيات من قطر قرن الماضي استفزته الهجمة التبشيرية على مصر فتسدى لها وبدأ في تراجعه فكريا فمال إلى المنهج التوفيقي والعودة إلى الكتابة عن الإسلام. ظهرت المقالات الإسلامية على صفحات جريدة السياسة التي كان رأسها سبحانه الله برضه نفس الأمر أنه في نهاية حياته بدأ حدة هجومه على الإسلام تخف بل بالعكس بدأت تصبر بعض كتاباته الصبغة الإسلامية. ودي كتير من المفكرين كده يعني زي حتى ال الأستاذ خالد محمد خالد صاحب الرجال حوله رسوله هو في ما كانش كاتب اسلامي أصلا كان كاتب لبغالي لكن في نهاية حياته بدأ يكتب كتابات سياسية إسلامية قدم دراسات إسلامية منها حياة محمد أظن كتاب حياة محمد كان بيدرس على الطلبة قديما كان بيدرس على الطلبة قديما كتاب حياة محمد يعني وفي منزل الوحي أبدأ خيبة أمله العميقة في الحضارة الغربية والسياسات الغرب وبنجاح الثقافة الغربية يعني خيبت أمنه في نجاح الثقافة الغربية في البيئة المصرية وأقل عربية رأس تحرم مجالة السياسة طول مدة صدورها كان كتب في, جريدة في الجريدة وفي السفور كان عضو في جماعة السفور انضم إلى الحزب الديمقراطي المصري الذي انبثق عنها كما كان عضو مؤسسا في حزب الأحرار الدستوريين كل ده في القرن الماضي يعني. وتقلد العديد من المناصب الوزرية كالمعارف الشؤون الاجتماعية وتأولى أيضا رئاسة مجلس أخطر وأبرز رموز التيار الليبرالي ألو هو الدكتور طاح حسين من أبرز دعاة الليبرالية ولد في محافظة المينيا كف بصره وهو في السادسة من عمري دغس في الأزهر ثم التحق بالجماعة المصرية بدأ اهتمامه بالثقافة الغربية المسيطرة في الجماعة المصرية حيث حصل عدركة الدكتوراه فيها عام 1914 ثم أوفدته الجماعة في بعثة إلى فرنسا فأبدأ اهتماما بالفكر الاجتماعي منذ أن عد رسالته لنيل الدكتوراه في جماعة السيرب بعنوان فلسفه ابن خلدون الاجتماعي باشراف عالم الاجتماع لهودي دوركهايم من اشهر علماء الاجتماع المعاصرين دوركهايم ده كما ابدى اهتماما بالفلسفه اليونانيه والفلسفه والفكر الاوروبي الربين الحديثين عاد على مصر ليعمل استاذا للتاريخ القديم بالجامعه المصريه ارتبط بصداقه فكريه وسياسيه قويه مع احمد لطفي السيد وارتبط أيضا بحزب الاحرار الدستوريين لكنها تحول الى حزب الوفد يعني طح نفسه انتقل الى حزب في مطلع الثلاثينيات وجه كل جهوده الفكرية والسياسية يعني هو برضو من معلومات أنه لا وهو رجع من فرنسا تزوج بفرنسية تزوج بفرنسية وانجب منها ووجه طاح كل جهوده الفكرية السياسية والأكاديمية لخدمة الفكر الليبرالي الغربي الذي آمن به وأخذ يدعو المفاهيم والقيم الليبرالية وانخرط طويلا في معركة القديم والجديد في مواجهة مصطفى صادق رفح كانت معركة أدبية وفكرية مستعرة على أشدها في بدايات القرن الماضي ما بين تهى حسين وما بين مصطفى صدق الرافع اللي الت... ال... ال... النز... أو الحرب او النزاع أو المعركة ما بين القديم والجديد ما بين الأصالة والمعاصرة ما بين التراث وما بين الأدب المعاصر وهكذا طبعا مصطفى صدق الرافع كان قديم محنك وكان يعني زباع طويل في اللغة وليقر كتاباته زي وحي القلم وغيرها يعلم قوة أداء الرجل يعني وأنه كان يعني, بي بي بي بي يعني يستطيع أنه هو يهزم طاعة حسين في مواطن ثقافية وأدبية كثيرة لكن التيار العام في البلد كان موجه نحية شيء معين فعامة الناس النهاردة تعرف طاعة حسين وتعرف أدبيات طاعة حسين وكتب طاعة حسين لكن صوت مصطفى صدق الرفعي وصوت المنفلوطي وصوت غيرهم من الكتاب اللي كانوا بينادوا بالحفاظ على أصالة الثقافة العربية وفي مواجهة التيار التغريبي والليبرالي دولا كلهم تم إقصائهم عمدا عن المشهد الأدبي والثقافي مما اشتهر عن طاح حسين كتابه في الشعر الجهيل طبعاً كتاب أحدث ضجة كبيرة جدا في وقتها الكتاب صدم به مشاعر الناس خلصة عندما اتهمه بتدريسه لطلباته في الجامعة يعني حتى نقش في البرلمان المصري أيامها أن حسين يدرس للطلبة كتابه في الشعر الجهلي وبيقول كذا وكذا وكذا ويقول نحن لابد أن نعمل القرآن على أنه كتاب أدبي ينقد زي أي نص أدبي يوجه إليه النقد الكلام ده قاله والطلبة اللي حضروا المحاضرة شهدوا عليه بأنه قال هذا الكلام فأخرج من الجماعة لكنه عاد إليها بعد عامين مع ظهور النشاط التبشيري في مصر أسهم في مواجهته وأصدر في ديسمبر سنة 33 كتابه على هامش السيرة متزمناً مع دراسات محمد حسين هيكل لكن طاح حسين لم يظهر تراجعاً فكرياً كما فعل حسين هيكل كتب بعده كتاب من بعيد وهو مجمع من مقالات بعد كده أصدر أخطر كتبه وهو كتاب مستقبل الثقافة في مصر يبين فيه مشروعه الفكري الذي يقوم على الترغيب والعلمانية الصرفة أعين طه حسين عميدا لكلية الأداب ثم أعين في وزارة المعارف يعني يعني الواحد بيستغرب يعني مصايب ان تجد واحد بهذا الفكر الملوث الفكر التغريبي المعارضة للثقافة العربية الأصيلة المعارضة للثقافة الإسلامية الأصيلة ويعين مسؤولا في وزارات زي وزارة التعليم او وزارة الثقافة يعني حاجة تستغرب الأجيال اللي هتتخرج في ظل هذا هذه الوزارات هتبقى هاشكالها عاملة إزاي؟ هتبقى أشكالها زي اللي احنا شايفينها للأسف يعني يعني فعلا النهاردة الواحد بيشوف حصاد المر احنا النهاردة اخواننا بنحصد الحصاد المر لتلاتين سنة فاته اما يبقى وزارة تعليم كان على رأسها حسين بهاء الدين لفترة طويلة جدا وقابليه فتح سرور فتح سرور بعدين حسين بهاء الدين وامثال هؤلاء ووزارة الثقافة كان على رأسها فروق حسين الاجيال اللي هتخرج اجيال شكلها ايه اجيال توفيق فعلا يعني انتوا مستغربين من الناس اللي بترفض ثوابت الدين أو بتهاجم, او بتهاجم الدين من اجل الدين والله الهجوم على مقرات الاخوان وعلى, وعلى, وعلى مكتب الارشاد في المقطم والهجوم ده مش هجوم على الاخوان يا اخواننا فقط يعني. جزء منه هجوم على الاخوان وجزء اكبر منه هجوم على الدين لابد ان نعلم هذا جيدا واياك ان انت تظن ان انت بمعزل عن هذا يقول لك احنا سلفيين احنا ما لناش دعوه لا دور هيقعك بكره بكره ولو انت ما, كان ما كانواش هيهاجموك فننتبه لهذا جيد الأمر يعني إحنا فعلا اللي إحنا بنشوفه النهاردة عشان كده قلنا وكررنا وسنكرر مرارا ان الاصلاح عملية طويلة للأمد مش الاصلاح إن إحنا نسقط نظاماً أو نسقط رئيساً لا العقول هذه العقول المغيبة العقول المغيبة اللي بقالها تلاتين سنة بتتغسل في, يعني بتلوث محتاجها سنوات عشان نمحوا اثر هذا الدمار اللي أحدثته ووزارات أنا بقول المثلث المرعب في, في نظام مبارك اللي أخرج هذه الأجيال وزارة الثقافة فرق حسن وزارة التربية والتعليم كان فتح السرور وبعد إيه حسين كامل بهاية الدين بزاعة مركز على حسين كامل بهاية الدين لأن الرجل ده كان في التنظيم الطليعي بتاع النظام جمال عبد الناصر نظام ناصري كان في التنظيم الطليعي نس دية الناس يعني مخترأ منتقى بعناية يعني. والأمر الثالث وزارة اللي, اللي إعلاء صفوة الشريف الثلاث وزارات دول فعلا شكلوا عقل جمعي عند كتير من الشباب وشعب المصر للأسف الشديد لقد أنت تجد بقى الأشكال اللي احنا بنشوفها في الشارع والأشكال اللي بتهاجم الإسلام وبتهاجم الشارع وبتهجم في شخص بقى الإخوان او في شخص السلفيين مش مهم عينا طاح عميدا لكلة الأداء دي مصيبة المصيبة الأكبر عين في وزارة المعارف انتدب مديراً لجماعة الأسكندرية ثم أعيد وزيراً للمعارف سنة 1950 ليه كتب تانية زي كتاب الفتنة الكبرى الشيخان مرآة الإسلام تعرضاً لانتقاص العديد من الصحابة والإساء إليهم وإثارة الشكوك حول نظام الحكم في الإسلام في كتابه حديث الأربعاء قام بذكر عدد من الماجنين من الشعراء كبشار وأبي نواس مصور عصرهم كأنها عصر مجون وغزل إباحي متناسياً أن القرن الثاني الهجري من القرون الزهية بصماء المسلمين من التابعين وتابعي التابعين بعد كده نأتي للأستاذ عباس محمود العقاد ممن أسهمه في دعم الفكر الليبرالي حيث كان يؤمنه بالديمقراطية الليبرالية ولد في أسوان في أسرة متوضعة والده مصري وأمه كردية درس في أسوان الابتدائية شغف بالعلم والمطلع عمل موظفاً بالسكة الحديث وملتحق بالصحافة وانشغل بالكتابة والتأليف ظل لفترة طويلة يدافع عن توجهات حزب الوفد الفكرية والسياسية ظل يكتب المقال الافتتاحي في الصحافة الوفدية لعدة سنوات دفع بحرارة عن موقف الوفد الرافض لفكرة الخلافة والعقد مؤتمر الخلافة دفع أيضاً أحمد الله دفع أيضاً عن التوجهات العلمانية لحزب الوفد لكنها اختلف مع الوفد فخرج عليه بعد أن رأى أن حزب الوفد يساوم على مبادئ الديمقراطية الليبرالية يعني أستاذ عباس محمود العقد ما كانش عنده يعني هجوم على ثوابت أو يعني مواقف حدة مع مع أحكام الشرع يعني أو مع التاري الإسلامي لكنه كان بيؤصل للأفكار الليبرالية والعلمانية ودفع عن مبادئ الحريات ومبادئ يعني التعددية الحزبية المفتوحة يعني وغير ذلك وطبعاً إيمانه بأفكار حزب الوفد جعلته ومن عجب يعني ان هو يتركه في النهاية يعني لكن هو ظل يدفع بحراء عن حزب الوفد طول فترة طويلة نجي بعد كده اسماعيل مظهر من دعاة الليبرالية صاحب فكرة انشاء حزب الفلاح وضح وضع له برنامجاً لبرالياً فيه مسحة اشتراكية اجتماعية دي بقى برضو من المصايب ان كتير من الناس النهاردة بتغزل البسطاء والفلاحين بقى لأفكار الايه؟ العدالة الاجتماعية أفكار الاشتراكية خلاص؟ انت عندكم اسمه ايه, ايه بتاع بتاع بتاع اسمه لا حاجه عيطه كمال عيطه كمال ابو عيطه ماشي وعندنا حمدين صباحي وعندنا اللي هم ايه اللي بيتكلموا بقى بيغازلوا البسطاء والفلاحين والعمال بافكار بقى ايه المساواه حقوق العمال وبافكار العداله الاجتماعيه وغير ذلك كل ده متجرد ب مشاعر وبعواطف هؤلاء فان العداله الاجتماعيه ونظام العداله الاجتماعيه مش في النظام الاشتراكي قطعا مصر ما شهدتش عداله اجتماعيه في زمان النظام الاشتراكي او النظام بالعكس تبعات القرارات السيئه ما زالت على الناس حتى اليوم النهارده من المشاكل اللي هي المعقده فعلا اللي لا يصط... يعني انا مش عارف هيحلها ازاي اصلا مشكله الايجار القديم ديت جايه منين من تبعات هذا النظام الا اقر نظام مخالف للشرع في حاجه اسمها ايجار مفتوح المدة. واحد عنده شقه دلوقتي واحد عنده عماره فيها 6 شقق هو قاعد في شقه ومأجر الخمسه الباقيين كل شقه فيهم بتاجر ب جنيه وابنه كبر وعايز يتجوز راح اجر له شقه بكام ب جنيه فالراجل عنده عماره عنده عماره بتاعته فيها فيها 6 قاعد في شقه والباقيين على واحد من هؤلاء الملاك المظلومين يعني يقول لك ورسين, ورسين معانا يعني, يعني دول ايه ورسين معانا ايوه طبعا ده فده كل ده تم من تبعات خلاف بقى ايه قوانين الاصلاح الزراعي وغيرها تتفق او تختلف لكن في النهايه لو لو ضبطتها على ضوابط الشرع هتلاقيها مش مظبوطه لذلك هيبقى لها تبعات ممكن بقى القرارات ديت تعجب البسطاء طب هو هو, هو القصة القصه إعجاب الناس ولا قصه موافقه الشرع والقانون والعقل انا واحد معايا 500 فدان خلاص ورثتهم اشتغلت واشتغلتهم انا حق ايه تحديد اقصى الملكيه 200 فدان و فدان الامر ده في الإسلام؟ هو عبد الرحمن بن عوف كان ثروته كام؟ عثمان بن عفان كان ثروته كام؟ في تحديد اقصى للملكيه مفيش الكلام ده طالما اكتسبهم من حلال يبقى بتوعه حق الفقراء والمحتاجين هو ايه؟ الزكاه دفع الزكاه شكرا براحتك بقى امتلك مليون 3 مليون 10 مليون انت حر لكن هو مش عايز كده الانظمه عشان بعض بعض ناس فاكر في العداله الاجتماعيه ما فيش مخالفه للاسلام لا رجعوا كلام الناصرين والاشتراكيين هتلاقوا في مخالف الناصرين والاشتراكيين بيقولوا لابد ان تنزع تنزع تنزع تتتخذ بالعافيه تنزع الثروه من الاغنياء وترد الفقراء الله يعني يعني مش بس الزكاه يقول لك لا اي واحد غني اغناء فاحش ناخد منه وندي للفقراء باي وجه حق هو كده هو كده طب انا عايز اسال دلوقتي حامدين صباح طالما انت طالما انت بتكلم كده النظام الاشتراكي والنصير اللي بتنادي بيه بيقول كده بيقول نزع الثرو الثرو الثرو الثرو من الاغنياء واعطائها للفقراء النظام نظام العداله الاجتماعيه في الاسلام نظام العداله الاجتماعيه في الاسلام بيقول حريه التملك من الحلال خلاص والعداله الاجتماعيه هتيجي عن طريق ايه بقى طريق الزكاه وهتيجي طريق الصدقات وهتيجي طريق نظام نظام الوقف وغيرها في نظام متكامل كده وهتيجا عن طريق ان الحاكم المسلم ملزم أنه يكون في حد أدمى لكل مواطن دي كلها في النظام الاجتماعي في الإسلام لكن النظام النصري بيقول ننتزع الثروة من الأغناء نحطهم في اللفقاء بالعافل اللي هو زي نظام اللي التأميم اللي كان موجودا عن جامعة عبد النصر ونظام الـ الـ الحد الأقصى الملكية وكذا طيب إحنا عايزين نسأل الحمدين الشيك أبو عشرة مليون جنيه الشيك أبو عشرة مليون جنيه اللي جاي لك من السفارة الإيرانية وديته فين؟ الكلام ده مسر يا أخوانا مسر والله كله عارفي ده حتى أنا أحد موزيع قناة الجزيرة بيعلق على تويتر الحمدين صباحي بيقول إن أنا دير إيران دولة أحترمها فيقول له ده أحترمها ده أنت تحترمها ونص الشيك بعشر مليون راح فين العربية اللي أنت راكبها تبانها كامل طيب بلاش دول أحمد دوم الناشط السياسي الناس اللي كانت مشاركة في الثورة من أول يوم عارفين أحمد دومة كان شكله إيه في الميدان يقول لك كان بيستلف العشر المجتمع اللي بيروح به كان بيستلف العشر المجتمع اللي بيروح به أحمد دومة دلوقتي راكب عربية ب وكان فرحه من عدة أيام جاب الفوز دي منين أقول لك جاب الفوز دي منين ان هو شغلته إن هو إيه نوعاشد سياسي نظمات المجتمع المدنية والتمويل بتاعها النظمات المجتمع المدنية بكل وضوح يعني ولما حصلت الزوبعة بتاعت تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأهلية ديت اتقفل الموضوع ده وتقال إن احنا نعمل قانون جديد لجماعيات الأهلية لابد أن يحسب هؤلاء الفوز جاي منين ورايح فيه ماشي؟ يعني نريد أن نفضح هؤلاء اللي بيتستروا وراء شعارات العدلة الاجتماعية وبيدغدروا مشاعر البسطاء وتجد مواقفهم إيه متقلبة على حسب اللي, اللي بيرض الجماهية يعني يا أخواننا دلوقتي لما حصلت حدثة أستاذ برسعيد وجمهور الأهل مات منهم كموا سبعين واحد الشعارات كانت أيامها إيه؟ القصص للشهداء صح؟ القصص للشهداء وقصص للشهداء لما تعمل الحكم بتاع المحكمة بقى الشعارات بعد كده وهاج شعب برسعيد بعد, بعد كده إيه؟ لا للقضاء المسيس لا الحرية للمعتقلين وإنت عايز إيه بالضبط على فكره نفس الكلام اللي حميدين صبحي هو يعني هو في دي قال كده وفي دي قال كده هو انت عايز ايه بالظبط دلوقتي في ناس ماتت القضاء حكم على ان قتلهم بالاعدام انت عايز ايه الاول يضغدغ مشاعر مشجعي وعواطف الناس القصص لابد من القصاص العادل للشهداء ماشي يا سيدي اتعملت المحاكمه واتحكم بالحكم يقول لك لا الحريه للمعتقلين ولا للقضاء المسيس هو عايز ايه بالظبط انت عايز يقتلو خلاص هي دي دغدغه المشاعر كده كان مثلا ايه عايزين الـ الـ الاقتصاد بالنظام الفلاني و ويجي النهارده مثلا يقول لك معارض صندوق قرض صندوق النقد الدولي وفجاه يبقى يقول لك ايه ده صندوق النقد الدولي ربا هو انت بتاع ربا ومش ربا هو انت بتاع في ربا ومش ربا انت بتعارض من اجل المعارضه وخلاص طب حزب النور مثلا بيقول ان ده ربا وان احنا عندنا موقف شرعي منه لكن انت بتقول لا ليه انت بتقول لا ليه يقول لك ده التبعيه للغرب بدأت أنت تقول أن القرد بتاع سندوق النقد الدولي ريبة ومش ريبة؟ لا ده قفز على, الايه؟ على المصطلحات أنت متعارض من اجل المعارضة وخلاص وراغدك يقف الأمر وتعطيل المصالح أخ واحد إسماعيل مظهر قلنا ان أنشأ حزب الفلاح ووضع له برنامجاً لبرالياً في مسحة اشتركية اجتماعية بزعم محل مشاكل فلاح المصري قدمها للنحاس باشا زعيم حزب الوفد لتنفيذها ولكن حزب الوفد تجاهل الفكرة ولد في القاهرة انهى تعليمه سافر الى انجلترا ودرس في جامعه لندن وجامعه اكسفورد ادى الواحد يروح انجلترا خلال الفتره من 1880 ل 1914 ثم انضم للحزب الوطني كتب في صحفاته ثم اصدر مجله العصور من خلال فتره من 27 ل 31 ثم ترأس مجله المقتطف ان شاء الله المره الجايه هن... احنا اتكلمنا عن رموز الشخصيه يعني من اول رفعت تهطاوي لغايه طه حسين اللي نشرت الفكر الليبرالي في مصر طبعا يعني الكتاب ما بيعرضش طبعا الكتاب صدر قبل الثوره يعني. فما بيعرجش على رموز المعاصرين اللي هم موجودين الرموز رموز الأفكار الليبرالية يعني. لكن نقدر يعني نحط بعض الأسماء كده وإن كان محتاجين التتبع يعني لكن لا شك إن من, من هؤلاء كان فيه بيكتب لفترات طويلة فيه الأهرام وكان ليه هجوم ضاري على الطير الإسلامي وعلى جماعات الصحوة اللي هو أحمد عماطح جازي حسن حنفي سيد القمني كل دولة رموز معاديه للتيار الإسلامي وبتطعن في ثوابت الدين وغيرهم طبعا لا شك الدور اللي بيقوم بيه المذيعين مذيع المزيع البرامج لا شك ان دول تحولوا من مجرد مذيعين ومقدمي برامج لموجهين لافكار الناس وممكن تحسبهم في إطار المفكرين والموجهين يعني يعني مثلا عمرو اديب وائل ابراشي ومعتز الدمرداش، ومنشهات دي، غيرهم من المزيعين، هم نفسهم بيقولوا, بيقولوا أنا لبرالي، وبقوا من بالأفكار الإبرالية ومثل ذلك، فدولت لم يعودوا مجرد مزيعين، دولت إيه؟ صاروا موجهين لأفكار الناس، قطعاً يعني وبيوجهوا الأفكار لطائرات معين، فدول أبرز الرموز الآن رموز شخصية، وفي المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الأحزاب وهنجيب برضو من الأحزاب اللي برالية من قديم لغاية الأحزاب الحالية لموجودة الوقت ورموزة هذه الأحزاب اللي برالية وهي أفكارها. جزاكم الله خيراً سبحانك الله ومحمدك الشهداء لا إله إلا أنت أستغفوك أتوب إليك.